فما لكم في المنافقين فئتين وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تهدوا مَن أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا